111. وقارون وفرعون وهامان 112. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين 113. فقل أخذنا بذنبه فمنهم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 فَهُمْ <تصفيق> يَظْلِمُونَ <تصفيق> مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا